بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان كان الا نجمع عظاما بلا قادرين على أَن نُّكَوِّنَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَذَّرَ آمَانَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَصِيرُ كَلَّا لا وَذَر إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بما قَدَّمَ وَأَخَّرَ بل الْإِنْسَانُ على نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَهُ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ لَنَا عَلَيْهِ بَيَانَهُ قُلْ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ووجود يومئذ باتين ثم أن انه ان يسعل بنا فاقرا كنا اذا بلرت السراب وطيل من راى او ان انه وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ إِنَّا رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ فَنَاقَضُوا وَلَا صَلَّوا وَلَكِن كَذَّبُوا وَتَوَلَّوا فَمَنْ زَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَنَطَّأ أَوْ لَاكَ فَأُولَاء مِنْ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ كُفًّا مِن قَبْلُ لَا يُدْرِكُ أَجَارَ مِنْ مُذَوَّجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى